ق الأرَعيتُ مُ شرَكَ أَكُمُ الذيذنَ تَدععونَ مِنْ دُون اللهَّهِ أَرون ماذاَا قلَقُ مِنْ الأرُم أَرونِي ماذا قلَقُوا مِنَ الأررضِ أَمْ لَهُ شِْكُ فِي السَّمواتِ أَمَّتَْنَاهُ كِتَبَو فَهُم عَى بَيّنَاتٍ مِن